أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، حرارة والسلام على بسم الله محمد وآله الظاهرين والنعم الدائم على أدائه شرح الفقرة الأولى من دعاء أبي حمزة وقد وصل الحديث إلى أن العقوبات العلهية في الدنيا كثيرة منها الفقر ومنها الأمراض ومنها قسوة القلب. وقلنا أن الداعي إلى العقوبة الدنيوية أيضاً يختلف. فقد تكون العقوبة الدنيوية من أجل تذكير العبد لكي يستغفر وقد تكون من أجل تكفير ذنوبه لأنه إذا حلت به المصيبة صدر وكتب له بذلك عمل صالح ودخل صبره في حسناته وجرى عليه قانون إن الحسنات يذهبنا السيئات فقد تكون العقوبة الدنيوية بداعي التذكير وقد تكون بداعي التكفير وقد تكون أيضا بداعي التطهير فالعقوبة التي تحل على العبد إذا عصى فيجعل الألم الذي لقيه العبد في الدنيا عقوبة له وموجبا لتطهيره من الدرن الذي لحقه من المعصية وقلنا إن الفرق بين عقوبة التكفير وعقوبة التطهير أن عقوبة التكفير لا بد فيها من أن يصبر العبد ألا ما ينزل به من المصاب حتى يحسب له صبره حسنة فيكفر عنه تكفر عن سياد، وأما التطهير فلا. لا يشترط فيه الصبر <تصفيق> وقد يكون العقاب الدنيوي بداعي التنكيل كما هو الحال في العقوبات التي حلت لكثيرا من الأمم السالفة وحديثنا في الفقرة الأولى من دعاء أبي حمزة ليس عن عقوبة التنكيل لأن عقوبة التنكيل ليست بداع التأديل وإلا حديثنا عن عقوبة التذكير لأنها التي تكون بداع التأديم وعقوبة التذكير لما كانت بداع التأديم فالغرض منها إصلاح العبد والعقوبة التي بداع إصلاح العبد فضل من الله سبحانه ولطف بالعبد وهي من هذا الجانب مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية وإذا كان الأمر كذلك فينبغي للمؤمن أن يفرح بعقوبة التأديم وأن يدعو الله سبحانه أن يعاقبه عقوبة تأديمية حتى لا يتمادى في الذنوب فيتوقف عن ارتكاب الذنب ويعود إلى الله سبحانه ويستغفره لتقل ذنوبه ولكي يعد من التوابين فإذا كان الأمر كذلك فلماذا يدعو الإمام ربه أن لا يعاقبه عقوبة التأديب مع أن عقوبة التأديب من مظاهر الرحمة واللطف الإلهي وقد جاء في جملة من الأخبار أيضا ما يدل على ذلك وأصله موجود في القرآن الكريم وهو قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فإن هذه الآية لو ضمت إليها الرواية الدالة على أن الله سبحانه أكرم من أن يجمع عقوبتين على عبد فإن هذه الآية بضميمة تلك الروايات تدل على أن الله سبحانه قد عاقب العبد الذي كسبت يده معصية العقوبة التي حلت عليه في الدنيا، وأما الأخبار الدالة على ذلك فمنها ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا وإذا أراد بعبد سوءا أمسك عليه ذنوبه حتى يوافي بها يوم القيامة فهل مرجع الفقرة الأولى من دعاء أبي حمزة إلهي لا ترد بخيرا لا تعجل عقوبتك لي في الدنيا إلهي أرد بي السوء هل هذا هو مرجع الفقرة الأولى المجلسي الأول رحمه الله والد صاحب البحار يقول في روضة المتقين وفي القوي كالصحيح يعني في الحديث الذي سنده قوي بل سنده كالصحيح عن أبي جعفر عليه السلام عليه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما يزال الهم والغم بالمؤمن حتى ما يدع له ذنبا فإذا الهم والغم إذا نزل بالمؤمن فهما كثارة لذنوبه قال وفي القوي كالصحيح من عمر بن جميع أو جميع قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن العبد المؤمن لا يهتم في الدنيا حتى يخرج منها ولا ذنب عليه قال وفي الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل ما من عبد أريد أن أدخله الجنة إلا ابتليته في جسده فإن كان ذلك كثارة لذنوبه أي بين قوسين مني اكتفيت به أي فإن كان البلاء الذي أنزلته عليه وابتليته به بقدر ذنوبه اكتفيت به. فإن كان ذلك كثارة لذنوبه وإلا شددت عليه موته يعني سكرات الموت حتى يأتي ولا ذنب له ثم أدخله الجنة ونتيجة هذا إلى هنا أن عقوبة الدنيا إذا كانت بداع التكثير أو بداع التطهير فهي رحمة من الله سبحانه وهي فضل ولطف وهي دالة على أن الله سبحانه يريد بهذا العبد خيرا وأنه يريد أن يدخله الجنة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فأي شيء أعظم من الفوز فكيف يقول الإمام عليه السلام إلهي لا تؤدبني بعقوبتك مع أن عقوبة التأديب أخف درجة وأشرف قدرا من عقوبة التكثير والتطهير لأن عقوبة التأديب نتيجتها أن تتذكر ذنبك وتتذكر حق الله عليك وتتوب وترجع إلى الصراط المستقيم بخلاف عقوبة التكثير فإنها تؤثر أثرها وإن لم تتب وبخلاف عقوبة التطهير فإنها تؤثر أثرها وإن لم تصبر عليها فإذا كانت عقوبة التكفير وعقوبة التطهير رحمة وفضلا من الله سبحانه فعقوبة التذكير أولى فكيف يقول الإيمان عليه السلام إلهي لا تؤدبني بعقوبتك نكمل الحديث وما من عبد أريد أن أدخله النار إلا صححت عليه جسمه فإن كان ذلك تماما لطالبته عندي وإلا آمنت خوفه من سلطاني فإن كان ذلك تماما لطالبته عندي وإلا وسعت عليه في رزقه فإن كان ذلك تماما لطالبته عندي وإلا هونت عليه موته حتى يأتيني ولا حسنة له عندي ثم أدخلهن فعقوبة التأديب شيء ينبغي للمؤمن أن يطلبه أو ينبغي للمؤمن أن يدعو الله أن لا يحل به قال وفي الصحيح عن أبي الصباح الكناني قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه شيخ فقال يا أبا عبد الله أشكو إليك ولدي ولدي وعقوقهم وإخواني وجفاهم عند كبر سني فقال أبو عبد الله عليه السلام يا هذا إن للحق دولة وللباطل دولة وكل واحد منهما في دولة صاحبه ذليل وإن أدنى ما يصيب المؤمن في دولة الباطل اللقوب من ولده والجفاء من إخوانه وما من مؤمن يصيب شيئا من الرفاهية في دولة الباطل إلا ابتلي قبل موته إما في بدنه وإما في ولده وإما في ماله حتى يخلصه الله تعالى مما اكتسب في دولة الباطل أي من الذنوب والمعاصي ويوفر له حظه في دولة الحق فاصبر وأبشر وهذه الصحيحة أيضا واردة في عقوبة التكفير والتطهير ودلالتها على أن عقوبة التذكير من الرحمة واللطف بالأولوية كما هو الحال في دلالة الرواية السابقة قال وفي الصحيح عن أبان ابن تغلب قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن المؤمن لا يهول عليه في نومه فيغفر له ذنوبه وإنه لا يمتهن في بدنه فيغفر له ذنوبه العقوبة الأولى التهويل في النوم من عقوبة التطهير لأن النوم يرتفع فيه القلم عن العبد فلا يطلب في أثناء نومه بصبر ولا شكر ولا ذكر فليس التهويل عليه قد يكون المقصود أن التهويل في النوم هو ما يسمى في بعض التعبيرات الجاثوم مثلا ما ينزل على الإنسان في أثناء نومه أو الكوابيس. وكيف كان يهول عليه في نومه لا يطالب بالصبر في أثناء النوم فليست هذه العقوبة من عقوبة التكفير وإنما هي من عقوبة التطهير والعقوبة الثانية يمتهن في بدنه أن يصاب بالمرض هذه من عقوبة التكفير فإذا كانت هذه الرواية وهي صحيحة في السند بمقتضى وصف المجلسي الأول رحمه الله فإن هذه الرواية الصحيحة تدل على أن عقوبة تذكير رحمة أيضا بطريق أولى قال وفي الحسن عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام, عليهم السلام في الحسن أي في الرواية في التي سندها حسن الرواية التي سندها حسن هي الرواية التي سندها متصل وفي سندها روات شيعة ممدوحون لم يوصفوا بالعدالة بل مدهوا أي بغير العدالة أن أبي جعفر عليهما السلام قال إن الله عز وجل إذا كان من أمره أن يكرم عبدا وله ذنب ابتلاه بالثقة فإن لم يفعل ذلك ابتلاه بالحاجة فإن لم يفعل ذلك شدد عليه الموت ليكافيه بذلك الذن قال وإذا وإن كان من أمره أن يهين عبدا وله عنده حسنة صحح بدنه فإن لم يفعل به ذلك وسع عليه في رزقه فإن لم فإن هو لم يفعل ذلك هون عليه الموت ليكافيه بتلك الحسنة أي في الدنيا نفرض حاتم مثلا رجل مشرك وهو كثير الإحسان كافاه الله سبحانه بحسن الذكر مثلا وقال رحمه الله وفي الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أراد الله بعبد خيرا عجل عقوبته في الدنيا وإذا أراد الله بعبد سوء أمسك ذنوبه حتى يوافيه حتى يوافي به يوم القيامة إذا إذا كان تعجيل العقوبة إكراما للعبد ودليلا على أن الله يريد به خيرا ودليلا على أن الله يريد أن يدخله الجنة إذا كان حال تعجيل العقوبة هو هذا فلماذا يسأل الإمام عليه السلام ربه ألا يؤدبه بعقوبته والجواب إن مسألة التأديب بالعقوبة كمسألة الابتلاء فإن البلاء ينزله الله سبحانه بالعبد الذي يحبه وإذا نزل به البلاء فإن كان العبد ممن له ذنب فالبلاء مكثر أو مطهر لذنبه وإن كان عبد الذي نزل به البلاء لا ذنب له فالبلاء يرفع درجته. وحيث إن حديثنا في الفقرة الأولى لا تؤدبني بعقوبتك فالحديث خاص بالعبد الذي له ذنب لأن العبد الذي له ذنب هو المستحق للعقوبة وعليه فحال التأديد بالعقوبة حال التكفير بها والتطهير بها فإذا كان لا يصح أن يدعو الإنسان ربه أن يؤدبه بعقوبته فلا يصح أن يدعو ربه بأن لا يطهره بأن لا يطهره بعقوبته وبأن لا يكثر عن ذنبه بعقوبته في الدنيا وحيث إنه ثبت أنه يصح الثاني بالاتفاق فيصح الأول أما كونهما من واد واحد فلأن التذكير والتكفير والتطهير، نرجع الجميع إلى أن الله سبحانه يحل غضبه على عبده المؤمن إذا عصى، وإذا أحل عليه غضبه. فإنه يرحمه بهذا العقاب ويلطف به لأنه دفع بهذا العقاب الخفيف عن هذا العبد العاصي عقابا أشد ونكالا أقوى من العذاب الذي حل به في الدنيا ودفع الأشد بالأخف لطفا وهذا نظير ما يصنعه الطبيب وما يقرره الأب مثلا في حق ولده الذي أصيب في القرقرين مثلا فإنه يبتر عضوه الذي أصيب مع أن بتر العضو أمر شاق على الولد وهو لا نقول عقوبة لأن العقوبة لابد فيها من قصد التصغير والإذلال وهذا العلاج بالبتر ليس بقصد الإذلال فليست عقوبة ولكنها مع ذلك تنقيصا وإدخالا للضرر من أجل مصلحة أعلى وبعبارة أصح من أجل دفع ضرر أشد فالطبيب يقرر بتره. العضو الذي أصيب بالقرقرين مثلا في مريض السكر لأجل دفع الموت عنه لأنه لو بقي هذا العضو ولم يبتر لمات المريض والأب يقرر في حق ولده هذا القرار هذا مثال واضح وإن كان إن شاء الله نادر في المجتمعات الإسلامية ويوجد مثال أقل وضوحا وأكثر شيوعا وهو ضرب الأب لولده فإنه ينزل به العقوبة من أجل أن يصلح شأنه خوفا من أن يقع الولد في فساد أعظم فالضرب في نفسه من جانب عقوبة ومظهر من مظاهر الغضب وهذا الضرب من جانب آخر لطف ورحمة وتفضل من الأب لأن الأب لو لم يضرب ولده لازداد فساده فهذا الضرب مظهر من مظاهر الغضب ومظهر من مظاهر الرحمة وكذلك الحال بالنسبة للابتلاء في أمر التطهير أو التكفير وعليه فحال التطهير والتكفير كحال التذكير في أن العقوبة النازلة على العبد العاصي هي من جهة مظهر من مظاهر الغضب ومن جانب آخر مظهر من مظاهر الرحمة وأما جواز الدعاء بأن يدفع الله سبحانه البلاء المكفر أو المطهر فهذا متفق عليه وأصله أيضا موجود في القرآن الكريم قال تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. أيوب عليه السلام نزل به الضر مسه الضر ولما مسه الضر فقد حل به بلاء والبلاء الذي حل به رفع من درجته لأنه نبي من الأولياء لذن بلاء فالضر يرفع درجته ومع ذلك فإن أيوب لما مسه الضر قال نادى ربه إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وهذا المقدار من الآية ليس فيه طلب ولكننا علمنا أن أيوب عليه السلام دعا ربه أن يرفع عنه أن يكشف عنه الضر من الآية التي تلتها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأما في الروايات هنبدأ بروايات غيرنا قبل روايته كما فعل يوسف عليه السلام إذ بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي صحيح مسلم وصحيح البخاري روى البخاري في صحيحه في باب التعوذ من جهد البلاء عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال تعوذوا بالله من جهد البلاء فالبلاء من الله سبحانه وهو إما أن يكفر سيئة من سيئاتك أو يرفع في درجاتك ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله كما في صحيح البخاري أمرنا أن نتعوذ ليس فقط أن ندعو الله بل نعوذ بالله من جهد البلاء جهد البلاء أي مشقة البلاء وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتعود من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن جهد البلاء فإذا عرفنا أن خير الناس هم أشد الناس بلاء كما جاء ذلك في صحيح البخاري ومسلم أريد أن أتذكر كلمة من الرواية حتى أستخرجها أسعي أهديا ربي أقرب من هذا رشد نعم هذه ذكر البخاري روى البخاري في باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل الأمثل روى عن عبد بسنده عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا وعك شديدا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 لا يوجد تطابق بين العنوان عنوان الباب والرواية التي رواها نبحث عن كلمة أخرى أنا ببالي أنه يوجد في صحيح البخاري رواية فيها نظير هذا اللفظ وإن كان البخاري لم يذكرها تحت هذا الباب وكان ينبغي له أن يذكرها تحت هذا الباب فإنها أنسب بهذا الباب على أي هذا عنوان الباب في صحيح البخاري وهذا يكفينا نرجع إلى رواياتنا في رواياتنا يظهر أن هذه، هذا الاعتراض الذي ذكرناه قد اختلج في صدر بعض أصحاب الأيمة عليهم السلام فقد روى الكلين رحمه الله في الكافي بسند معتبر عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فقال هو في الإمام الصادق عليه السلام ويعفو عن كثير قلت ليس هذا أردت أرأيت ما أصاب عليا وأشباهه من أهل بيته عليه السلام من ذلك أي من المصائب أنتم أكثر الناس في ابتلاء فكأن السائل يريد أن يقول للإمام عليه السلام هل هذا أيضا هل هذا أيضا داخل في هذه الآية وأن هذا إنما حل بأمير المؤمنين عليه السلام وبأهل بيته لأجل أنهم كسبت أيديهم ذنوبا ولأجل هذا لأجل هذه الذنوب حلت بهم هذه المصائب فقال عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتوب إلى الله في كل يوم سبعين مرأة التوبة فهي الرجوع مما إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتوب إلى الله في كل يوم سبعين مرة من غير ذنب فما هو مقصود الإمام عليه السلام بهذا الجواب الفاضل المازندراني رحمه الله قال هذا الجواب يحتمل وجهين ما علاقة هذا بذا الآية تقول لا تصابون بمصيبة إلا بسبب ذنب أذنبتم الإمام عليه السلام يقول له أن النبي صلى الله عليه وآله كان يستغفر سبعين مرة ولم يكن مذنبا ما علاقة هذا بذنب الفاضي بالما يقول يح... هذا الجواب يحتمل وجهين أحدهما أحدهما أن المصيبة قد تكون من غير ذنب كما أن التوبة قد تكون من غير ذنب والغرض منها زيادة الثواب ورفع الدرجات وحين إذن حكم الآية جار في غيرهم عليهم السلام والخطاب غير شامل لهم كما سيأتي هذا هو الجواب الأول أنما يصابون به من مصيبة لم يكن بذا والآية يقول الآية عام مخصوص وما أصابكم أيها المسلمون باستثناء المعصومين منكم وأما ما يصيب المعصوم فمن غير الأنب وإنما هو لرفع الدرجة هذا هو الوجه الأول الذي يحتمله جواب الإمام عليه السلام وثانيه أن المكتسب المكتسب فبما كسبت أيديكم المكتسب عم من الذنب ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم من ذنب أو من تقصير في حق الله سبحانه أو من ترك للأولى فإن الآية لم تقل بس بما كسبت أيديكم من الذنوب لا يوجد هذا في الآية فلعله يصاب المؤمن بالمصيبة بسبب معصية إن كان غير معصوم وبسبب تركه للأولى إن كان معصوما قال وثانيهما أن المكتسب أعم من الذنب وغيره كما أن التوبة أعم من ذنب وغيره كيف نفهم هذا من جواب الإمام عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله يتوب إلى الله يستغفر الله سبعين مرة يتوب أو يستغفر يتوب إلى الله سبعين مرة من غير ذنب. يستخرج الجواب من جهة أن توبة النبي صلى الله عليه وآله ليست توبة عن ذنب وإنما هي توبة عن غير الأولى فكذلك الإمام عليه السلام فإنه يصاب بالمصيبة بسبب كسب غير الأولى هذا هو الوجه الثاني فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين ما هو الفرق بين الجوابين يعني بين الوجهين قال والفرق بين الجوابين تخصيص الحكم والمكتسب في الأول وتعنيمهما في الثاني في, ال... في الوجه الأول قلنا المقصود بالمعصية معصية سائر الناس دون المعصومين. والمقصود بالمصيبة المصيبة التي تحل على سائر الناس دون المصيبة التي تحل على المعصوم هذا هو الجواب الوجه الأول وأما الوجه الثاني ففيه توسعة توسعة لما كسبتم أي ما كسبتم من ذنب ومن غيره والمصيبة هي التي حلت بالمعصوم وبغيره ولكن الوجه الثاني يبعده ما دل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت كان يصاب بالمصيبة ورسول الله صلى الله عليه وآله لا يترك الأولى كما ذكرنا ذلك في بحث الأزم فالنتيجة إذا أردنا أن نفهم من جواب الإمام عليه السلام هنا جوابا يرتبط ببحثنا الإمام السجاد عليه السلام يدعو الله أن لا يؤدبه بعقوبته والتأذيب بالعقوبة رحمه فكيف يدعو الإمام زين العابدين عليه السلام ربه لا يرحمه بهذه الرحمة الجواب إن هذا الدعاء كدعاء رفع البلاء ودعاء دفع البلاء ودعاء دفع البلاء ورفعه ثابت من طرق الفريق هذا جواب نقضي فما هو الحل نفس هذا الاعتراض يجري في دعاء رفع البلاء ودفعه إذا كان المرض الذي حل بأيوم عليه السلام والذي يحل بالأنبياء إذا كان هذا المرض وهذه الفاقة رحمة من الله سبحانه فلماذا يدعون الله أن يرفعه وهذا دعاء لرفع الرحمة فهذا أمر يحتاج إلى جواب حلي. الناقض توسعة لدائرة الإشكال ما هو الحل فيهما معنى والحل إن رحمة الله سبحانه بالبلاء وبالعقوبة التأديبية وإن كانت رحمة ولقصا وفضلا إلا أن طلب رفع الرحمة ليس قبيحا على كل حال بل إنما يقبح طلب رفع الرحمة إذا لم يكن مع البدل وأما إذا كان مع البدل فطلب رفع الرحمة حسن إذا كان العبد الذي رحمه الله بنوع من أنواع الرحمة بدرجة أضعف سأل الله سبحانه أن يرفع هذه الرحمة بالدرجة الدنيا لينزل عليه رحمة بدرجة عليا فهذا ليس استغناء عن الله وليس تكبرا وإنما هو منتهى الخضور والتدلل إلى الله سبحانه وهو في غاية المحبة لرحمة الله غاية الأمر أن العبد يريد الرحمة الأعلى كقولك اللهم أسكنني في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة تعبر عن هذا المقصود بهذه العبارة وتارة تعبر بعبارة أخرى فتقول اللهم لا تسكنني في الدرجة الدنيا من الجنة أو تقول اللهم لا ترزقني ولدا أعر. اللهم لا ترزقني ولدا أعرج مع أن الولد الأعرج رحمة من الله سبحانه كذلك الولد الأعور رحمة من الله ولكنك تريد الرحمة الأتم فتقول اللهم لا ترزقني ولدا أعرج وأنت لا تريد اللهم لا ترزقني ولدا ألبت بل تريد اللهم ارزقني ولدا ولكن ليس الأعرج وليس الأعور فهذا من طلب النعمة الأسماء ومن طلب الفضل الأجسم وإن كان بلسان عدم إرادة الفضل الأقل ثم إن هذا الدعاء يمتاز عن دعاء دفع البلاء بمزية مهمة فإذا جاز دعاء رفع البلاء جاز دعاء عدم التأديب بالعقاب بطريق أولى لم؟ ما هو وجه الأولوية؟ وجه الأولوية أن البلاء لما كان لرفع الدرجة لما كان إلى لا على سبيل الإذلال فطلبوا رفعه البلاء الذي ينزله الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وآله فإن المقصود بهذا البلاء ليس إذلاله لأنه لم يفعل معصية حتى يعاقب. الفرق بين المصاب بقول مطلق الألم المطلق والعذاب هو أن العذاب ألم بقصد الإذلال والمجازات على سوء العمل إذا كان البلاء الذي لم يكن بداع الإذلال يجوز أن تدعو الله سبحانه أن يرفعه أو يدفع أعوذ بالله هذا دعاء للدفع إذا كان يجوز دفع هذا البلاء مع أنه من قضاء الله سبحانه وينبغي أن يكون محبوبا للعبد ومع أنه ليس بداعي إذلال العبد ومجازاته يجوز للعبد أن يدعو بدفعه أو رفعه فكيف لا يجوز للعبد أن يدعو بدفع العقوبة التأذيبية والحال أن العقاب إيلام بقصد الإذلال والفرق بينهما ظاهرا فإن الأول مظهر من مظاهر غضب فإن الأول ليس مظهرا أعني البلاء لرفع العقوبة ليس مظهرا من مظاهر غضب الله سبحانه وأما العقوبة التأديبية فهي مظهر من مظاهر غضب الله فإذا جاز لنا أن ندعو بدفع البلاء مع أنه ليس مظهرا من مظاهر غضب الله فيجوز لنا أن ندعو بدفع العقوبة التأذيبية لأنها مظهر من مظاهر غضب الله فيتحصل من الجواب الحلي أن طلب دفع العقوبة التأذيبية الفرار من العقوبة التأذيبية ليس بالضرورة ناشئا من كراهية العقوبة التأذيبية ألا ترى أن الإنسان يدعو الله سبحانه أن يدفع عنه البلاء الذي هو لرفع الدرجات مع أنه غير كارهم له من جهة إضافته إلى الله سبحانه وراثا بقضاء الله، فقوله إلهي لا تعذبني بعقوبتك ليس فيه دلالة على كراهة العقوبة التعذيبية، وإنما لأن العقوبة التعذيبية رحمة بدرجة أخاف والعبد يطلب رحمة أعلى. وثانيا سلمنا أن قوله إلهي لا تؤدبني بعقوبتك فيه دلالة على كراهة العقوبة التهديبية فإن كراهة العقوبة التهديبية ليس كراهة لها من جهة أنها رحمة بل كراهة لها من جهة أنها مظهر لغضب الله سبحانه وتعالى وبهذا الجواب الحلي إذن من وجهين وهو يزيد عن الجواب الحلي الذي في, دفع في دعاء دفع البلاء لرفع الدرجة نعم البلاء لأجل التكفير أو التطهير يجري فيه الوجهان الوجهان الحليان أي إن الإنسان يدعو الله سبحانه أن يدفع عنه البلاء أو يرفع عنه البلاء التكفيري أو التطهيري إما من جهة أنه غير كاره لهذا البلاء ولكنه يسأل الله رحمة أعلى أو لأنه كاره له من حيث لا من كل حيث ليس كاره له من جميع جهاته فالكاره له من جهة إنه مظهر مظاهر غضب الله ومحب له من جهة إنه مظهر من مظاهر رحمة الله وهذا أي كراهية الشيء من جانب ومحبته من جانب آخر مثل كراهيتك للأسد فإنك تكره الأسد من جهة إضراره وتحبه من جهة أنه مخلوق لله سبحانه ولا ضير في اجتماع المحبة من جانب والكراهة من جانب آخر فالعقوبة التأذيبية مكروهة من جهة ومحبوبة من جهة أخرى والذي يتحصل من هذا الدعاء من هذه الفقرة إن معناها إلهي أي إن الذي أستغهره منها إلهي أنت الإله العظيم وأنا العبد الحقير وأنت أعظم من أن أخاطبك وأعلى شأنا وأجل قدرا ولكن الذي جرأني على مخاطبتك وشجعني على مسألتك أن لي إليك نسما، فأنا عبدك وأنت إلهي، فاعطف علي وارحمني واسمع دعاء عبدك الخاضع الذليل المنكسر المحتاج إليك، إني أدرك يا إلهي. أن لا يحل غضبك بأي درجة من درجاته عليه حتى لو كان غضبك بدرجة خفيفة وحتى لو كان غضبك مصحوبا برحمه، فإن هذا الغضب أو هذا المصاب الذي يحل به وإن كان مظهرا من مظاهر رحمتك إلا أنه في الوقت نفسه مظهر من مظاهر غضبك فأنت يا إلهي واسع الفضل وقادر على كل شيء وأنت قادر على أن تنزل بي رحمتك التي لا غضب معها فيا إلهي ويا قادر على مس على إجابة مسألتي أسألك أن تنزل بي رحمة لا غضب معها إلهي وهذا مدلول بالالتزام إلهي إذا كنت لا أطيق أو لا إذا كنت لا أريد أن تنزل بي الدرجة الدنيا من غضبك وهي الدرجة التي أطيقها كالمرض في الدنيا والفقر في الدنيا إلهي إذا كنت لا أريد هذه الدرجة من الغضب مع أنها مصحوبة برحمه منك فيا إلهي أنا لا أريد أن تنزل بي غضبا أشد ودرجة أقوى من غضبك وهي الغضب الأخروي وعذاب الآخرة فهذا الدعاء إذن مرجعه أي هذه الفقرة مرجعها إلى سؤال الله عز وجل بأن لا ينزل بالعبد العذاب الأخف العذاب المصحوب بالرحمة وهو بالالتزام يدل على أن العبد يسأل الله سبحانه أن لا ينزل به العذاب الأشد والأنكى وهو عذاب يوم القيامة والله العالم والحمد لله